الحمد لله شكر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له شكرنا محمد عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما تسلمه كثيرا. وبعد فا كان آخر ما توقفنا عليه في المرة السابقة. عن تكلمنا عن الماد الفرعي وذكرنا ان المد للمد الفرعي آآ خمس خمسة اقسام او انواع. وقلنا ان انواع المد الفرعي. مد متصل ومد منفصل ومد البدل. ثم مد العرض للسكون والمد اللازم. تكلمنا عن المد المتصل. ثم تكلمنا عن المد المنفصل. وذكرنا حكم كل منهم. ثم تكلمنا على ان المد المنفصل حكمه عند حفص. التوسط اربع حركات او المد خمس حركات وذكرنا ان ذلك من طريق الشاطبية تمام وهو الطريق الذي ندرس عليه هذا الكتاب ولكن كما ذكر الشيخ يعني بعض التنبيهات ذكر تنبيها ان بعض الناس يحتاج الى قصر مفصل. في مرتبة الحدر. اذا اراد قراءة سريعة فهو يحتاج لقصر المنفصل. وقصر المنفصل ليس من طريق الشيطة الطبيعة وانها طريق طيبة النشر. فذكر الشيخ احد طرق الطيبة في قصر المنفصل حتى يعتمدها من يريد قصر المنفصل لحفص. فذكر الشيخ طريق روضة الحفاظ للإمام الشريف ابي اسماعيل موسى ابن الحسين ابن اسماعيل ابن موسى المعدل وفيما يلي الاحكام المترتبة على القصر من طريقي. الطريق ده طريق روضة الحفاظ ده له طريقين. ماشي? هو هيذكره في الاخر خالص بس احنا هنقول من البداية ان هو الموضوع وما فيه ان احنا زي ما احنا عندنا عاصم له حفص وايه? بشعبة تمام حفص برضو جه ال ال ال ال بتاعته من طريقين طريق عمرو بن الصباح وعبيد بن الصباح الاتنين دول اخوات تمام عمرو بن الصباح وعبيد بن الصباح والاثنين كانوا بغداديين من بغداد دول توفوا الاتنين في في تواريخ قريب يعني عمرو بن الصباح 200 و... 221 وعبيد بن الصباح 219 يعني قريب من بعضهم يعني المهم ان دي الطرق بتاعت حفظ. انت جاي من الاتنين دول يعني انت بتجد ان القراءة وبعدين اثنين رواه والكل راوي ايه طريقين وبعد كده يتشعب بقى من طرق من الطرق دي طرق كتير فالمهم من ضمن اللي روى عن عمرو بن الصباح ده واحد اسمه احمد بن محمد بن حميد الدمشقي وده مشهور باسم الفيل لان هو كان كان ضخم جسيت كان ضخمة فشتهر بلقب الفيل ماشي كده واحد تاني اسمه زرعان زرعان ابن احمد ابن عيسى الدقاق البغدادي تمام فالمهم ان احنا عندنا طريقين اللي ايه لعمرو بن الصباح ده كويس اللي هو روى عن مين عمرو بن الصباح ده عن حفص لا مش عن عاصم عن حفص ماشي كده يبقى عندي عمرو بن الصباح ده له ايه طريقين طريق الفيل اللي هو ابو حميده احمد بن محمد بن حميد النامي الدمشقي وطريق الزرعان تمام كده فهو دلوقتي هيذكر الطريق طريق روضه الحفاص ده ده له ماشي طريق الفيل وطريق زرعان هنقوله في الاخر ان شاء الله اللي هيفرق فيهم ايه المهم ان هو قال وفيما يلي الأحكام المترتبة على القصر من طريقه من طريق مين؟ من طريق موسى المعدل اللي هو طريق سموه روضة, روضة الحفاظ ماشي كده؟ هو روضة الحفاظ عبارة عن كتاب ذكر فيه طرق بتاعته تمام فده الطريق بتاع روضة الحفاظ اللي هو قصر المفاصل اللي فيه قصر المفاصل قال يتعين الاتيان بالبسملة في أجزاء الصورة دون تركها الجائز من الشاطبية وذلك للتبرك يبقى انا عندي في الشاطبية كان يجوز الامر وجهين في اجزاء الصورة. ترك البسملة واليتيام بالبسملة وذكرنا وقتها في لما تكلمنا عن الاستعاذة والبسملة قلنا ان الايه? ان الترك اولى. ان هي في وسط الصورة باستعاذة فقط ولكن يجوز الايه? يجوز الوجهين. لكن هنا في الطريق ده لابد من البسملة. لازم. تمام? ده واحد. اتنين وجوب توسط المنتصل اي مده اربع حركات فقط. يعني مش هبه فيه ايه? اشباع. اه خمسة يعني. مش هبه فيه خمسة. حبه اربعة بس. توسطه بس. التالي تترك الساكت قبل الهمز في ال وشيء والمفصول والموصول. موضوع الساكت ده. الساكت عند ال... عند القراء على الساكن قبل الهمز. ماشي? وده في ثلاث حاجات. في ال وشيء والايه? والموصول. وزي ما هو بقول كده المفصول. يعني ال وشيء. يعني مثلا كلمة الارض. تمام? ده السكت فيها يبقى على ايه? علام قبل الهامزة تبقى ال ارض. تمام? ده الاصل فين هو ايه? السكت ده المين? لحمزة. من القراء السبع حمزة ازايات اه رحمه الله. تمام? لكن في طريق لحفظ فيه السكت على ايه? على ال. تمام? السكت على ال وشيء. يسكت على شيء ازاي مثلا? والله على كل شيء. إن قدير. مثلاً. تمام؟ يبقى في سكت على ال السلام على ال وعلى شيء ماشي؟ شيء الساكن قبل الهمز اللي هو ليه؟ اللي الليا تمام؟ وعلى المفصول والموصول. المفسول والموصول اللي هو الموصول اللي هو الكلمة اللي حيبقى في وسط الكلمة ساكن قبل الهمز. زي مثلاً إيه؟ يسألونك عن الأمثلة مثلاً. يسألونك فيها ساكن قبل ليه؟ قبل اللي هي قبل تمام في ساكت على ايه على ده يسألونك عن الانفال تمام فالمهم ان السكت ده اصلا لمين لحمزة و... والادريس عن خلف اللي هو خلف العاشر من طريق المتطوعي المهم ان هو مش لحفص من طريق الشاطبيه خالص لكن لحفص من طريق الش... من طريق الطيبه في ساكت على ايه على الحاجات دي على قل وعلى شيء وعلى الايه وعلى الموصول كويس ف في طريق روضة الحفاظ ده ما فيهوش ايه ما فيهوش سكت ماشي زي الشاطبية بالظبط ما فيهوش ايه ما فيهوش سكت ماشي كده طيب الرابع عدم المد للتعظيم في لا اله الا الله احنا قلنا ان في بعض القراء اللي هم بيقرأوا بقصر المنفصل يعني يتمد حركتين بس ما يتمدش ازيد من كده بياخدوا بان عند قول لا اله الا الله يجوز المد في, في كلمة لا تمام مع انه منفصل لكن يجوز المد فيها للايه لسبب معنوي اللي هو التعظيم. ماشي ده مش موجود في الطريق ده برضو. وان كان موجود لحفص من بعض الطرق التانية اللي فيها قصر منفصل لحفص في موجود له فيها المادة للايه للتعظيم. لكن الطريق ده طريق راودة الحفاظ مفوش مادة للايه مادة للتعظيم. طبعا لما نقول مادة للتعظيم يعني بيقصر الايه منفصل. لان اللي حيمد منفصل مش فارقة معلي التعظيم مش للتعظيم خلاص. ماشي? طيب. خامس عدم التكبير بين الصورتين من اخر الضحة لاخر الناس الحاصل ان من طريقة الشاطبية في التكبير لابن كثير القارق ابن كثير او الصورة الضحة لغة اخر الناس. لكن من طريقة طيبة في التكبير لإيه؟ لكذا قارق ابن كثير وغيره تمام التكبير ان هو بعد ما يخلص كل صورة بيقول ايه، الله اكبر في في عدة صيغ يعني في عدة صيغ للتكبير الله أكبر أو الله أكبر والله ولاي ولله الحمد المهم يعني إن التكبير عموما بقى سواء بالصيغة الله أكبر فقط أو الله أكبر ولله الحمد من أول الدوح لغاية آخر الناس يعني أرى صورة الدوح تمام وأما بنعمتي ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أنا منشرح لك صدرك من تمشي بقى تخلص الشرح يبقى الله أكبر وبعدين تبدأ في صورة ستين وهكذا ده التكبير بين صور الثوات سور الختم بيسموه تكبير بين صور الختم. المهم ان في ايه؟ من طريق الطيبة في تكبير. تمام لكن من طريق روضة الحفاظ فيش لحفظ ايه؟ تكبير بين صورة الضحى الى اخر صورة الايه؟ الى اخر صورة النائز. عدم الغنة في النون الساكنة قبل اللام والراء. طبعا اللي مشهور عندنا اللي احنا ما نعرفش غيره. ان اللام الراء فيها اضغم فيه فيهما النون لا غنه ايه في هذا الادغام تمام لكن بعض الطرق فيها ادغام ايه النون في في اللام والراء بغن لكن الطريق ده زي الشاطبيه ما فيهوش ايه ما فيهوش غن ماشي آه السابع وجوب ابدال همزه الوصل الفا ومدها ست حركات في آه الان موضعي يونس تمام واذ ذكرين موضعي الانعام وآه الله بيونس. ماشي كده? <تصفيق> هم ست كلمات آه الان. آه في يونس. تمام? اللي اتنين موجودين. وموضع تالت اللي هو آه الله. كويس? وعندنا آه الذكرين. دي موضعين في سورة الانعام اللي هم ورا معضهم على طول ككل آه الذكرين حرم المنساين. ويبقى الموضع السادس اللي هو آه الله في سورة النمل الله خير أما ما يشكون المهم إن ديت ست مواضع يجوز في المواضع دي بصفة خاصة غير المد اللازم المد اللازم الأصل فيه زي ما هياتي ان هو يمد ست حركات لكن في الست كلمات في الست مواضع دول على على الثلاث كلمات تمام يجوز فيهم وجهين ده ده برده من طريق الشاطبيه يجوز فيهم وجهين المد وجزهم التسهيل تسهيل معناه انك تأتي بالهمزة التانية انت عندك ا ا مثلا تمام اصلها ايه ا ا ا كويس وبعدين ابدلت الهمزة التانية ايه الف فبقيت ايه ا الذكرين وبعدين يمد مد لازم عشان اللام بعد الالف ايه سكنة فتبقى ايه من قبيل المد اللازم يمد ست حركات كويس فحنرجع للاصل ان هما همزتين واربعة. ماشي? آآ, آآ الآن اصلاها آآ الآن. آآ الزكراين اصلاها آآ الزكراين. همزة استفهم وهمزة الايه? وهمزة ال. وآ الله اصلاه برضو نفس المسألة كده. آآ الله. كويس? فاجتمع همزت ففي اللي المو... اللي عندنا في, في الشرطبية الحفص. ان ايه? بيبدل التانية حرف مد وخلاص. وخلص على كده. كويس? زي ما حيجي في مد البدن ان شاء الله. في ناس تانية من طريق الشاطبية برضو عندهم حاجة اسمها تسهيل. كويس? التسهيل ده ان الهمزة التانية مش هايه? مش هقلبها الحرف مادة ولا حاجة. ده انا حنطقها بين ال ال ال الهمزة وبين ال ال الالف. كويس? هتبقى ازاي زي اعجمين وعربية. اللي عندنا في حفص. اللي في صورة في الصلاط. تبقى الان تبقى قال الان, الان, الان, الان. ماشي? تبقى قريبة من الهيخ كده. قال ا آه. فما كتبش ه ما اقولش اهل ا آه. ماشي وما تبقاش همزه ما اقولش اال ان آه. تمام فده بيسموه التسهيل فده موجود لحفظ من طريق الشاطبيه برضو. في المواضع الايه في المواضع الستة اللي احنا ذكرناه. يبقى اجوز له فيها المد تمام ست حركات على انه مد لازم واجوز له له فيها الايه التسهيل كويس من طريق روضه الحفاظ مفيش وجه تاني بقى في التسهيل هو وجه الابدال بس يبقى مد بس مد ست حركات على انه مد ايه? على انه مد لل بس مفيش وجه تاني. تمام? تمام ماشي. ماشي. الان ايه? مد ستة ليه? بص كده على الكلمة. عندك فيه همزة. بص في الكلمة. طيب ولمسة كينة تبقى ايه? مش مد لازم? هو المد اللازم الكلمي المخفف. عبارة عن ايه? عبارة عن حرف وبعده حرف مد. كويس? وبعد حرف المد حرف ايه? ساكن سكون لازم. صح كده? طيب. ده موجود هنا في كلمة الان ولا مش موجود? الهمزة دي اعتبرها اي حرف تاني بلاش ان هي همزة. تمام? وبعدين حرف مد. سيبك من علامة المد اللي فوق دي. سيبك منها. وبعد حرف المد في ايه? حرف ساكن? لا. لام. لام لا مش مش همزة. طيب يبقى لام ال اللام دي ساكنة سيكون لازم? والعارض. طيب يبقى مادة ايه? لازم. وده في الايه? في السبت مواضع. اذ ذكرين برضو. همزة وبعد حرف مادة وبعد الحرف مادة ايه? حرف ساكن سيكون لازم اللي هو اللام برضو. وقال الله نفس المسألة. بس اه الله يبقى مادة ايه? مسقل مش ايه? مش مخفف. ماشي? وفئات ذكرين حيببقى ايه? مسقل برضو مش ايه? مش مخفف. ايه? يبقى سكون عرض بسبب الوقف. زي ما هيجي? يبقى المد العرض ده ان السكون ده مش لازم. مش ثابت. ايه? يعني ايه مش عرض. السكون العارض معناه ان ان هو ساكن بسبب الوقف. حلو? لو وصلته هتحركه. كويس? بقى اي حركة كانت بقى سواء فتحة او ضمة او كسر طيب. <تصفيق> لو ايه ده? لأ لم العرض لما نيجي المادة العارض لما نتكلم عليه. هو لسه هيجي. فدية دلوقتي اللام دي السكون بتاعها بسبب الوقف. ولا هي ساكنه اصلا ساكنه اصلا لان هي انا مش مش هاخد مش هاخد حرف في الكلمة عشان تبقى بس السكون بتساوي الوقفه اصلا ماشي فهو السكون بتاعها لازم يعني ايه لازم يعني هي اصلا او وقفا ايه ساكنه بس ماشي طيب التامن وجوب الاشمام في تاملنا بيوسف احنا قلنا ان تاملنا بيوسف في, في عليكم السلام مطلوبكم في للشاطبيه لل من طريق الشاطبيه في وجهه اللي ايه? الروم وواجه الاشمام. وقلناه من المره اللي فاتت قلنا واجه الروم هيبزاي والاشمام هيبزاي. تمام كده? من طريق راودوس الحفاظ من طرق طيبة النشر لا يجوز فيها الا ايه? الا الاشمام بس ما فيهاش روم. ماشي? طيب. وجوب الاضغام في يلهث. ذلك ووجوب الاضغام في اركب معنا. وجوب الاضغام التام في نخلقكم بالمرسلات. في الشاطبيه برضو ان يجب الادغام في الموضوع في المواضع الثلاثة دي. الادغام فيها الذالك يبقى لما اوصلها او تتركه يلهث هوصلها بالذال خلاص هطغم او يلهث ذلك خلاص ما عادش ثاء او يلهث ذلك ماشي كده وفي في اركب معنا في سوره قال يا بنيير كم ما فيش با اركم عنا ماشي ونخلقكم في المرسلات الاطغام اطغام كامل يعني ايه اطغام كامل يعني حيذهب ذات الحرف وصفته ذات الحرف اللي هو ليه القاف يعني وصفته ليه الاطباق يبحثون طبق كاف خالصة تمام؟ ألم نخلقكم نخلقكم من ماء مهين تمام؟ ده من طريق الشاطبية ووافقوا رودة الحفاظ ان ليه؟ ان وجوب الاطغام في يلهث ذلك واصلاً وجوب الاضغام في اركب معنا. وجوب الاضغام التام في ايه في نخلقكم. طبعا نخلقكم فيها ايه? فيها وجهين بس من طريق الشيطي وجه واحد. لكن في وجه تاني ان هي ايه? اضغام نقص. زي ايه? زي احط نجيب الاطباق بتاع الطاق وان كان انت اضغمت اضغمتها في الايه? في الطاق. احطوا. ماشي كده? دي هتبقى ايه? نخلقكم. لا لا. من طرق طيبة. يتحفظ ما فياش جاء الواجه واحد. اللي هو الاضغام الكامل او الاضغام التام. انا بتكلم يعني ان الشاطبيه بقده اضغام كامل. ماشي ما فهلش الواجه التاني. انا بقول لك هو بيقوله واجه بالاضغام التام يعني اضغام تام يعني ان في وجه تاني بالاضغام الايه? اضغام ناقص. طيب ترك السكت على عيوها جا مرقضنا من راق وبل راه. اعيكم سلام عليكم. احنا كان عندنا الاربعة دول في سكت الحفص فيهم من طريق الشاطبيه. تمام? من طريق روضة الحفاظ حيب بالادراج الادراج يعني ضد السكت يعني ايه? حدث نطق عادي تمام? يعني عوجا مثلا تقصص الكهف اه الحمد لله الذي انزل على الكتابة العابدي ولم يرجع ولم يجعل له عواجا قيما هو اخر اية حتقف علي يبقى تقف وقف ايه? وقف مش سكت حيب وقف عوجا وبعدين تاخد نفس وتبدأ بالاية الجديدة تمام او عايز توصل يبقى هتايه هتوصل بالادغام بدون سكت ماشي يعني عواجا قيما نعم مثال السكت هتقول ايه ولم يجعل له عواجا قيما لينذر مش هتاخد نفس هتكمل قراءتك عادي زي من راق برا تمام فعبه بقى من راق هتبقى وبران هتبقى بالايه بالادغام تمام يعني هتنطق ازاي وقيل من راق مر مرق ماشي الاضغام لهم سكنا في الراق. وده اضغام اللام في الايه? في الراق. لكن احنا عندنا من طريق الشاطباء ما فيش اضغام للايه? للسكت. السكت بيمنع الاضغام. ماشي? هتبقى ما كلا برنا كلا برنا على قلبي. ماشي? يبقى ده هيقرأ حيوق... بلايه بالاضراج وما فيوش سكت. ماشي كده? معنا يا انا كل مرة بقول لك كل وحدة بقول لك الشاطبية فيها ايه? حاضر ماشي. وجوب قصر عين في موضع مريم مشهور. انت عندك في صورة مريم كاف هاية عين صاد. وفي صورة الشورة صورة مريم اه كاف هاية عين صاد. وفي صورة اه الشورة ايه? حاميم عين سين قاف. كويس? في الشاطبية انت بتقرأها بايه? بالتوسط. اربع حركات او بالايه? بالاشباع ست حركات والاشباع ايه? مقدم وافضل. كويس? طريق روضة الحفاظ بقصر العين. يعني حركتين بس. ما تمدش اصلا. لا توسط ولا ايش بقى. بقى شيء ها يا عين على طول. حركتين بس. تمام? لكن انت عندك من طريق الشرطيبية كام? اربعة او ستة والستة ايه? ست افضل وهو الوجه المقدم ماشي كده طيب وجوب التفخيم في راء فرق مش شعراء فرق فكان كله فرق كبطه العظيم هيجي معانا التفخيم والترقيق ان عندي الراء لها حالات من ضمن حالاتها التفخيم والترقيق يجوز فيها الايه يجوز فيها الامرين وده هينقسم لقسمين التفخيم والترقيق والتفخيم اولى والتفخيم والترقيق والترقيق ايه اولى فهي هاتي من ضمن الكلمات اللي فيها الوجهين فرق كلمة فرق انت عندك الراء لما تبقى سكنة بعد كسر يبقى ايه مرققه طيب لو جه وراها حرف استعلاء مفتوح زي مرصاد ارصاد قرطاس كل ده بتفخم فيه الراء ماشي طيب لو حرف الاستعلاء مكسور بقى هيبقى يجوز في الامر ماشي لان حرف الاستعلاء اللي انا فخمت الراء عشانه عشان هو مفتوح فقد الايه الميزة ديت وبقى مكسور ولا زاله حرف برده ايه حرف استعلاء فجاز في الوجهين عشان كده نوع حرف استعلاء بس مكسور تمام ده من طريق الشاطبيه ان يجوز فيها الايه يجوز في الوجهين لما اقول جوز في الوجهين وما قدمش وجه يبقى الوجهين زي بعض ماشي لكن لو في وجه مقدم هقول لك المقدم فيه فا ايه هي دلوقتي يجوز في التفخيم فكان كل فرق كالتوض العظيم ويجوز في الايه الترقيق، فكان كل فرق كالتوض العظيم والاسهل طبعا على اللسان الايه الترقيق. عندنا في في طريق روضة الحفاظ تفخيم بس وجه واحد لا وغير وجوب حذف الياء من اه تاني بالنمل وجوب حذف الالف من سلاسلة بالدهر اللي هي صورة الانسان يعني ده في طريق الشاطبية يجوز في الوجهين الاثبات والحذف ده طبعا ايه وقفا ايه اثبات في الوقف ايه اللي هي سلاسله اي مش ما مو في وقفا واصله مو في الوقف في الوقف كده هيبقى في الوجهين في واصلا فئتان هتفتح الياء هتحط ياء مفتوحة فما آتاني الله سلاسل يا اما هتجيبها بال بالفتح بس لما مفتوحه بس يا اما هتجيب ايه يا اما هتجيب الف ف عندك في في الوقف في وجهه الاثبات والايه والحذف يعني لما تيجي توقف على آتاني هتقول ايه فما اتان تمام ويجوز فيها ايه بالياء فما آتاني ماشي سلاسلا يجوز فيها برده وجهه بالالف تمام هيبقى سلاسل وسلاسل ماشي لكن اتاني في, في الوصل هتبقى ب باء مفتوحه وسلاسل هتبقى ب مفتوح مفتوحه ماشي كده يبقى فما اتاني الله خير ما اتاكم وسلاسل في الوصل هتبقى ايه سلاسله واغلالا وسعيرا ب مفتوحه بس والالف تسقط زي ايه زي مثلا يا ليتنا قطعنا الله وقطعنا الايه الرسول وقفا بألف اللي هي بتبقى ألف وعمول عليها دايرة دية فهي كده اللي هي الألف لم تنطقش لا في الايه في الوقف بس لكن حتوصل يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسوله وتكمل بقية الآيات على لم ايه مفتوحة ماشي في الشرطبية آه يجوز في الوقف الاثنين الحذف والإثبات لا التانية ما فيهاش يعني فيهاش اه وقفا وجه تاني. فيها نون سكنة بس ايه? ديت بتاعت اتاني ديت موضع خاص. يجلس فيها الوقف على النون. تبقى اتان. يجلس فيها الوقف على الياء باضافة الياء. فما اتاني. ماشي? اهانا دي بنون بس. ماشي? بنون بس. فما ما ما وجه تاني بالوقف بال... بالوقف بالياء. يبقى وقفا في اتاني وسلاسلة يجوز في ايه وجهين في الشاطبية الحذف والاثبات. يجوز انك تقف على اتاني بال... بالنون سكنة وبيويئة بالياء. بياء سكنة برضو يعني. وسلاسلة يجوز انك تقف عليها باااا بلام ساكنة سلاسل يجوز انك تقف عليها بايه بالف. تمام? وقلنا في الوصل بيبقى حالة الاتنين ايه? اتاني بيبقى بياء مفتوحة وسلاسل تبقى بايه? بلام مفتوحة. وتسقط الالف. تمام? يبقى كده في وجهين في الايه في الوقف? ايه في بتاع في الشاطب ايه? لكن في روضة الحفاظ حيبقى يجبال ايه? الحذف. تمام? يعني هتوفى على اتاني بنون ساكنة وعلى سلاسل بايه? بلام ساكنة بس. ماشي كده? طيب. بقراءة المسيطرون بالطور بالسين فقط. المسيطرون في الطور في الشاطبية في وجهين. والصاد اولى. صاد مقدم. ماشي? ايه? في صورة الطور. بعدنا في الشاطبية في وجهين. والصاد ايه? مقدم. تمام? جواز قراءة مسيطر بالغشية بالسين او الصاد. وجواز قراءة يبسط في البقرة وبسطة في الاعراف بالسين او الصوت. عندنا مسيطر في الشاطبيه بالسطوت بس. فيهاش وجه تاني. ويبسط وبسطة في الشرطبية بالسين بس. ما فيهاش وجه تاني بالسطوت. ماشي? طبعا نكتروني نكتروني نكتروني مسيطر هو او ايه ده? يعني ايه العله ايه العله العله ايه اه لا المساله مساله زي ما هما اللي اخوه بيقولوا كده ان دي مساله سماع هي سمعت كده وه... واصلا اللي هي مسيطر ديت طريق روضه الحفاظ من من طريق الفيل هتبقى بالصاد بس و... ويبسط وبسطة في الاعراف هتبقى بالسين بس. ده طريق روضة الحفاظ. من طريق الفيل يعني. ماشي عندنا الكلمات ال... ال... الاربعة دول دول مسيطرون في الطور بالايه? بالوجهين من الشاطبية. والصاد مقدمها. وفي مسيطر هتبقى بس بس. في الشاطبية يعني. ويبسط وبسط هتبقى بالسين بس. ده من طريق الشاطبية. لكن من طريق روضة الحفاظ المسيطرون بالسين فقط. ومسيطر بالسين او الصاد ويبسط هتبقى بالسين او الصاد تمام? جواز قرات ياسين ونون بالاضغام او الازهار. عندي كلمة ياسين بعدها على طول ايه? واو. تمام? وكلمة نون بعدها على طول ايه? واو برضو. فهتبقى الشاطبية اظهار. وما فيش اضغاء. تبقى يا سين والقرآن الحكيم. نون والقلم وما يسطرون. كويس? من طريق الطيبة. تمام? طريق روضة الحفاظ ينفع الاثنين. ماشي? يا سين نون والقلم وما يسطرون. ماشي? فحبا فيها الاثنين. <تصفيق> الاضغام او الاضغاء. جواز القراءة. ضعف بالروم في مواضيع الثلاثة لإله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوتنا ضعف وشيء تمام دي يجوز قراءتها في في الشاطبية بالايه بالفتح والضم ضعف وضعف فهو فابقول جواز قراءتها ده من طريق روضة الحفاظ بالروم في مواضيع الثلاثة بالفتح والضم الا انه يبقى جزء قرائتها بالفتحة والضم الا انه يلاحظ. هيفرد بقى كل ايه? ايه? بعد يلاحظ هو دي هو كان يجيبها من الاول بطريق واحد كان يحبها احسن. بس خير يعني. عند الا انه يلاحظ. اه? اه? إلا انه يلاحظ قراءنا بوجه الازهار في ياسين ونون يتعين عليه الصد فقط في مسيطر والسين فقط في يبسط وبسط والفتح فقط في ضد ضعف وهذا مرار فيل عن عمر بن الصباح عن حفص يبقى اللي عايز يقرأ وده ممكن اللي احنا نقدمه يعني عشان ايه يبقى مسيطر هتبقى بالصد ويبسط وبسط هتبقى بالايه بالسين وياسين ونون هتبقى بالايه بالازهار ماشي يبدأ طريق من طرق طريقة النشطة. طريق روضة الحفاظ في ما رواه الفيل عن إيه؟ عن عمر بن الصباح. والطريق التاني اللي هو رواه ذرعان عن عمرو بن الصباح عن حفص. ده هيبقى تفصيل تاني مش مهم المهم ايه? هتاخد انت طريق طريق واحد وتقرأ بيه ازا ازا كنت عايز تقرأ ايه? بقصر المنفصل. ماشي? الى هذه الاحكام يشير العلامة المحقق الشيخ ابراهيم علي شحات السمنودي في رسالته المخطوطة بهجت جيت له حاضب بما لحفص من روضة الحفاظ. وذكر الايه? ذكر الاحكام الـ الـ المفروض تراعى في, في الحفص من طريق طيبة النشر. ما فيش داعي اللي احنا نقرأها يعني. ايه? ماشي. يبقى هنقول من الاول خالص. يا تعين اللي تيم بالبسملة. في الشاطبية ايه? مخير بين البسملة وبين ايه تركها وقلنا الترك مقد ماشي ده بالنسبة لايه لاجزاء الصورة طبعا وجوب توسط المتصل اربع حركات احنا عندنا في الشاطبية اربع او ايه او خمس ماشي ترك السكت ده موافق عدم المد للتعظيم احنا عندنا في الشاطبية اصلا مفاصل بيومد فمش مش هيبقى محل بحث عدم التكبير بين السلطين وقلنا عشن الشاطبية التكبير فعل ابن كثير وما فيش لحفظ تكبير عدم الغنة في النون الساكنه قبل اللام والراء وقلنا ان ده موافق ابدال همزه الوصل قلنا في وجهين التسهيل محمد؟ التسهيل الاشمام في تاملنا وقلنا ان في الشاطبيه وجهين اشمام والراء واركب معنا وجوب ادغام الطن في نخلقكم وقلنا كل ده موافق للشاطبية. ترك السكت وقلنا ان الشاطبية فيها ايه فيها السكت في مواضع الاربعه ديت وجوب قصر عين في موضعاي مريم والشوره وقلنا ان الشاطبية فيها اربعه بالنسبة للعين بالذات فيها اربع حركات وست حركات قلنا ان السته ايه مقدم وجوب التفخيم في رأ فرق الشعراء قلنا نديه فيها وجهين بالنسبة للشاطبية وحياتي ان شاء الله المقدم فيهم في ايه في احكام الرأ. وجوب حذف الياء من اتاني بالنمل في حالة الوقف وجوب حذف الالف من سلاسله بالظهر في حاله الوقف وقلنا ان في الشاطبيه فيها وجهين الاثبات والحذف حالة الوقف مش كده يجوز فيها ايه وجهين يعني يجوز الوقف بنون ساكنه ويجوز الوقف بياء وفي سلاسله يجوز الوقف بلامه ساكنه ويجوز الوقف بالف وجوب قراءه المصحف ترون بالطور بالسين فقط وقلنا في الشاطبيه في وجهين والصد مقدمة جواز قناه مسيطر بالغاشيه بالسين او الصاد وقلنا ان هي في الشاطبيه بالايه بالصاد بس جواز قناه يبسط وفي البقره وبسطه في الاعراف بالسين او الصاد وقلنا ان هي في الشاطبيه ايه بالسين فقط جواز قراءه يا ونون بالادغام او الاظهار وقلنا ان طريقه الشاطبيه فيه الايه الاظهار فقط وجواز قراءه ضعف ودي قلنا كده طيب بعد كده مد البدل تعريفه هو ان يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة وليس بعد حرف المد همز أو سكون. يبقى يتقدم الهمز على حرف المد في ايه في كلمة. تمام؟ يبقى لازم يبقى في كلمة واحدة وان الهمزة تبقى قبل حرف ليل مد. وشرط تاني ان بعد حرف المد ما يبقىش فيه لا همز ولا سكون. ماشي؟ عشان لو كان في همز أو سكون حيخش في نوع تاني من أنواع إيه؟ نوع التاني من cloth المد ماشي كده وحياتي ان شاء الله فيي في مراتب المد الي ممكن يبقى في مد بدل, بس يقع بعد حرف المد ايه? همزة. في الباء في كلمة واحد في بلا مد ايه. متصل. ماشي فيسقط مد البدل. وممكن يبقى بعد حرف المد. همزة بس. في كلمة تانية. فيبقى مد ايه. منفصل. حرف المد في اخر الكلمة الاولى. والهمزة في 1 كلمة التانية. يبقى مد ايه. منفصل. فيعامل معاملة المنفصل ويسقط ايه? مد البدل برضو. وممكن يبقى بعد الهمزة حرف مد وبعديه حرف ايه? ساكن. سواء كان سكون لازم او ايه? او سكون عارض. فيبقى ساعته هيدخل في ايه? في المد العرض للسكون ويدخل في المد اللازم ويسقط برضو مد ايه? البدل. فشرط ان ما يكونش بعد حرف المد الهمزة ولا ايه? ولا سكون. سواء سكون عارض او سكون لازم. امثلته مثال الالف نحو امن ومثال الياء نحو ايمانا. ومثال الواو نحو اوتو. كل ده بيمد حركتين. امنوا ايمانا. ومثال واو اوتو. تمام? لان في ممكن تجد امثلة ان في همزة وبعدها لكن لا تمد. لما تلاقي على الواو دايرة برضو ايه? دايرة مفرقة كده. بالالف دي ايه? الواو دي ايه? لا تمد. ماشي? ما تنطعش زي اولئك. هو انت لما تيجي تقولها بتقول اولىئك ولا بتقول اولىئك على طول يبقى بهمزه ايه همزه مضمومه انتم اولى برضو مثلاش اولى لا بتقول اولى همزة مضمومه بس ماشي طيب حكمه جواز مده وقصره الا ان حفصا ليس له فيه الا القصر مش حفص بس جميع القراء ما لهمش مد البدل غير القصر الا مين الا ورش ومن من طريق الازرق ماشي يعني هو احنا قلنا ان كل راوي كل قراءة له ايه كل قارئ له راويين وكل راوي له ايه طريقين ماشي كده فورش له طريق الازرق وطريق الايه اصبهاني طريق الاصبهاني ده مفيهوش مد البدل في قصر البدل زي ايه زي باقي القراء لكن طريق الازرق لورش في مد الايه في مد البدل على وجه يعني طريق الأزرق كمان في يجوز في البدل تلات أوجو ال القصر والتوسط واله والمد يعني ورش له من طريق الأزرق في المد البدل حركتين وأربعة وإيه وستة تمام فمد البدل لا يمد لأي أحد من الإيه من القراء ولا الرواه تمام إلا الإيه الورش بس تمام فهو هيلحق بمد الإيه بالمد الطبيعي انه يمد مد طبيعي عادي خالص تمام لكن اسمه مد بدل تمام مقدار مده يمد حركتين فقط كالمد الايه كالمد الطبيعي وجه تسميته بدلا سمي مد بدل سمي مد بدل لان حرف المد فيه مبدل من الهمز غالبا غالبا لان بعض انواع المد البدل حرف المد مبدل من همز يبقى حرف مد اصلي زي ما حيجي دلوقتي وحنقول إن شاء الله إذ أصل كل بدل هو اجتماع همزتين في كلمة أولى هما متحركة والأخرى ساكن فتبدأ فتبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى تخفيفا. دي قعدة في الصرف تمام عندنا علم الصرف بيقول إن أي همزتين يجو وربعط والأولى متحركة والتانية ساكنة تمام بتبدأ للتانية حرف مد من جنس حركة الأولى يعني لو الأولى مفتوحة تبدأ للتانية ألف لو الأولى مكسورة تبدأ للتانية ياء لو الأولى مضمومة تبدأ للتانية واو ماشي كده فإلى هذا يشري الإمام الشاطبي بقوله وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا أوهلا هو كاتبها الهمزة ورباو في حتة والهاق واللام والف حتة تانية لا هي كلمة على بعضها مش كلمتين هو الشاطبي يقصد ان ابدال اخرى الهمزتين لو اجتمعت همزتين مع بعض يعني في كلمة ابداله اخرى الهمزتين لكلهم يعني القراء السبعة اذا سكنت التانية يعني عزم يعني واجب يبا لابد من ابدالها يعني. الا ما استثنى كالمواضع اللي احنا استثنينا فيها الورش ان الوجوز اللي هو فيها ايه? وجه تاني اللي هو التسهيل يعني. اذا سكنت عزم كادم اصلها ايه? اقدم. تمام? حمزتين واربعة. الاولى مفتوحة والتانية ايه? سكنة. حانهم جايين بدلين التانية للحرف مادة من جلس حركة الاولى اللي هو الايه? الالف. فتبه ادم. ماشي? اوهلة. اصلها اوهلة. فأبدلة الثانية حرف المادة من جنس الأولى اللي هي إيه؟ الجنس الضم يناسبه الواو فتبقى إيه؟ أوهلة فعل مبني المجهول يعني فإن كانت الهمزة الأولى مفتوحة أبدلة الثانية ألفا نحو آمنوا إذ أصلها إذ أصلها أأمنوا وإن كانت الهمزة الأولى مكسورة أبدلة الثانية ياء نحو إيمانا إذ اصلها ايمانا وإن كانت الهمزة الأولى مضمومة أبدلت الثانية ووالنحو أوتو إذ أصلها أوتو وتسميته بمد البدل إنما باعتبار الغالب والكثير والكثير باعتبار الغالب والكثير فيه لأن من أمثلته ما لا يكون حرف حرف المد فيه ما لا يكون حرف المد فيه بدلا من الهمزة نحو قرآن إسرائيل مسؤولة قرآن في همزه قبل الالف تمام واسرائيل في قبل ليه؟ قبل الياء قبل الياء مش قبل الالف ركزوا في قبل ليه؟ قبل الواو ماشي فهل الالف بتاعه كان اصلها همزه وهل الياء بتاعت إسرائيل كان اصلها همزه وهل الواو بتاعت مسؤولاً كان اصلها همزه لا الالف دي اصليه هي الكلمه اصلا قران زي ما هي وإسرائيل اللي أصلية ومسؤولاً الواو فيها إيه؟ تمام لكن برضو دخل في مد البدل لأن في الغالب إن مد البدل اللي موجود في القرآن بيبقى حرف المد مبدل من إيه؟ من همزة لكن ده بيسموه شبيه بالبدل وبياخد حكم مد إيه؟ مد البدل وهذا يعتبر شبيهاً بالبدل لأن حرف المد في مثل ذلك أصلي وليس مبدلاً من الهمزة ولقدش طورط في التعريف ألا يقع بعد حرف المد همز أو سكون لكي يخرج نحو آمين صورة الماء ده آمين ده أصلا مادة إيه؟ بدل لأن همزه بعدها ألف لكن اللي حصل أن جه بعد الألف إيه ساكن حرف ساكن سكون لازم مش كده؟ المشدد عبارة عن حرفين واحد ساكن واحد متحرك فكده وقع بعد حرف المد حرف ساكن سكون لازم مضغم في غير فبقى من إيه؟ من قبيل المد اللازم الكلم المثقل تمام؟ اجتمع مد البدل مع المد اللازم فيسقط مد البدل لانه اضعف في يعامل معاملة مد لماد اللازم وتمد الالف دي كم حركة ست حركات تمام يبقى الالف كانت مشتركة بين مد البدل وبين مد المد اللازم فهو مد لازم ونحو براء اللي حصل ان الالف بتاعة مد البدل اللي وقع بلاها همزة وقع بعدها ايه همزة فبقى مد ايه مد متصل لأن الهمزة وقعت بعد حرف المد في ايه؟ في إيه عبد الرحمن؟ كل واحد. أنت عبد الرحمن متألقين ما رضوا. لا بس نماذيك؟ فهو مد متصل ونحو وجاءوا أباهم. الهمزة اللي وقعت قبل الواو، تمام؟ دي مد بدل. لكن وقع بعد الواو بس في كلمة تانية همزة فبقى من قبيل المد من قبل المد من قبيل المد <تصفيق> المفصل لان الواو اللي هي حرف المد وقعت في أو في اخر الكلمة الاولى وقعت الهمزة في اول الكلمة التانية تمام فبقى مد ايه منفصل واضعف انواع المد المد البدل فاذا جه في كلمة بدل مع متصل مع لازم مع عارض للسكون مع منفصل بيسقط مد البدل ويعمل بنوع المد اللي الوقت. ونحو مقاب عند الوقف لو قفت على كلمة مقاب. تمام هيجتمع في الالف ديت نوعين من انواع المد. مد بدل عشان همزة قبل الالف ومد عارض للسكون لان حرف الالف بعديها حرف ساكن بسبب الوقف. ساكن بس يكون وعارض. يبقى مد عرض ومد ايه? ومادة بدل. فزي ما قلنا ان اضعف انواع المد مد البدل فيسقط مد البدل ويعمل معاملة مد ايه? مد العرض للسكوب. طالب. اقول لحضرك حاجة. ان مد البدل يمد عند ورش زي ما قلنا. اتنين واربعة وستة. فماد بسبب ايه? الهمزة اللي قبل حرف المد فعشان كده حطوه في ايه فانواع المد بسبب الهمزة المد الفرعي لكن هو الاصل ان هو عند حفظه عند جميع القراء من قبيل المد PU طبيعي مش كده هتلاقيه في, في المذكرات الصغيرة دي هتلاقيه محطوط في الايه 17 سفحة انت حافظت كويس هتلاقيه محطوط في انواع المد الطبيعي لان هو عند حفظ بيعمل نواة معاملة مد طبيعي مش فرق اي حاجة عن المد الطبيعي تمام لكن هو طينه في أنواع المادة بسبب الهمزة ليه؟ لأن هو عند ورش هيمدّي هيمدّي بسبب الهمزة أربعة حركات أو ست حركات ويجوز قصره حركتين. ده متصل لأن الهاء مش للتنبيه هي كلمة على بعضها اسمها هاوم يعني خذه اسم فعل بمعنى خذ اسم فعل مش فاعل اه فاده ماد متصل مش مفصل مش زي هؤلاء هؤلاء دي ها تنبيه واؤلاء. ها ام لا مش ها وام لا. هي كلمة على بعض اسمها ها ماشي طيب ايه? لا لا مش كفاية مش كفاية ابدا. طيب فهو مادة عرض للسكون وان قد قلغيها مادة البدل في مثل هذه في مثل هذا كله لأن هذه المدود تعتبر أقوى منه رتبة قدمت عليه كما سيئت التنبيه على ذلك عند الكلام على مراتب المدود في فائدة كده تحت نقراها فائدة ظريفة قال أعلم أن مد البدل له أربع حالات. إحنا كان عندنا المد الطبيعي قلنا أنه لو إيه لو كذا نوع نوع يثبت وقفا واصلا ونوع يثبت وقفا فقط ونوع يثبت إيه واصلا فقط تمام هو نفس الأنواع دي موجودة في مد البدل وحيزود نوع إيه رابع ماشي فبيقول اعلم ان مد البدلي له اربع حالات ثبوته وقفا واصلا نحو امن ده سواء وقفت او وصلت هي ايه تمد حركتين ماشي كده التاني الحالة التانية ثبوته واصلا لا وقفا نحو ما اب لان وقفا هيبقى ايه عرض للسكون ما عادش مد بدل تمام التالت او الحالة التالتة ثبوته وقفا وصلا نحو دعاء ده امتى تحط الاف بعد الهمزة في الوقف هيبقى مد عوض فده هيبقى مشترك بين مد العوض ومد البدل هيبقى مد بدل لان الهمزة الحرف المناوم بالفتح هو الهمزة تمام زي ايه زي اي حرف مناوم بالفتح لما تقف عليه بت ايه بتدي له الاف تمام زي يعني ايه من حكيمة تمام فده الهمزة برضو هتديله ألف فبقيت إيه دعاءة نداءة هو هيتبعوض وبدل في نفس الوقت بس بدل في حالة إيه الوقف بس هو عوض برضو في حالة الوقف بس طيب دول الثلاث حالات اللي كانوا مروا معنا زي ما مر معنا في إيه في المادة الطبيعي في حالة تالتة بقى حالة ربعة ان هو ثبوته عند الابتداء فقط يعني لو بدأت بالكلمة دي بس لكن لو ما بدأتش بيها فمش حبه مش حبة مد بدل نحو ما يأتي وجاب عدة كلمات ائذن لي ائت من ائتي بيونس والشعراء ائتنا بالانعام والاعراف والانفال وعنكبوت ائتي بفصلة ائتوا بطاها والجاثية ائتوني بيونس طبعا في, في الاحقاف ويوسف وهو ذكره في الايه في الاحقاف. هقول لك دلوقتي. الكلمات دي كلها لو وصلتها هتقولها بفتحة عادي. ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني. ماشي? طيب لو بدأت باذن هتعمل ايه? بالزبط. القاعدة الصرفية اللي احنا قلناها. ان همزة همزتين وقعوا ورا بعض. والاولى منهم متحركة والتانية ايه? تسهيل ايه? مش تسهيل بقى ابدال. والتانية سكنة. فهتبدل الاولى التانية حرف مد من جنس ايه? من جنس حركة الاولى. لا والله نركز مع حركة. <تصفيق> مواضح انك مركز. <تصفيق> <تصفيق> انت بتركز دلوقتي يعني مجد. المهم. فحتبدل حرف مد من جنس حركة الاولى. تمام? الاولى في اذا هتبقى ايه? مكسورة. فيب... تبدل للتانية ايه؟ yeah. Yeah. بتبقى اي ذا لي حركتين هيبقى mm. مد بدل بس مد بدل في حالة الايه؟ الابتداء ب بس لكن فاسناء الكلام هيبقى ايه؟ مش مد خالص هتبقى حتو... همزة عادية ونفس الكلمات بقى فليؤدى الذي اتومن امتا امانتا فليؤدى الذي اتومن امانتا طبعا بدأ بيها اوتومنة في الوصفة اتبقى تسهيل. تسهيل ايه يا ابنة مفيش تسهيل خالص هنا بقى؟ في الوسط هتبقى همزه مش تسهيل ايه اللي دخل تسهيل الاولى هي انت ركزت وطلعت بوسط عايزك تقراها غير تركيز لا يا ابني في التسهيل انك هتن ايذن ايذن اه في النص بقى قول كده ومنهم ما يقولوا اذن لي اقراها اقرا يبدي ومنهم ما يقولوا اذن لي ولا تفتني ائذن ائ ائذن ائذن. ايه? احنا قلنا بتبع عاملة ازاي? قل ااذكرين. ما يقولش اآ. زي اعجمي. اعجميون وعربي. فزي بن بين التسهيل والابدال والتحقيق. التحقيق انك تنطى الهمزة زي ما هي. ماشي? ايه? <تصفيق> احنا بنهرب بالراحة طب <تصفيق> انت <تصفيق> بتتكلم ليه ايوه تنقل ب... الشيخ غازي بيقول عادي ما تقولش انت عادي <تصفيق> مسألة مسألة خلافية بين اهل العلم قول شيخ ابن تيميه شيخ الاسلام ابن تيميه له فتوتين انت قريت اللي هي بيقول فيها بالجواز لا في فتوى تانية للشيخ ابن تيميه في مجموعة الفتاوى برضو بالمنع فهو له فتوتين في الفتوى المهم يعني ان دي فيها خلاف بين بين اهل العلم في القراءات في ناس قالوا ان يجوز وده في في التجويد يعني زي اللي مثلا ما يجيبش الغنه كاملة ما ما يجيبش الماده المتصله اربع حركات يجيبه ثلاثه بس اه هيبقى عيب في التجويد لكن جائز لكن يحرم في موضع التعليم تمام وفي ناس تانية وده عليه كتير من من العلماء في القراءات ان ده لا يجوز التخليط في القراءات لان النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه بالصوره دي فانت لا تعلم هل يجوز انك تجيب من دي على دي ولا لا ففيها ففيه خلاف الراجع السلامة لا يعدي له شيء يعني في القرآن خليك ايه خليك اه خليك بعيد خليك آه. لا بجد والله في القرآن حاول تبقى لان الخطأ في القرآن بزي خطأ فيها حاجة تانية فانت عايز تمشي في القرآن خليك زي ما الناس كتماشية لان هو العلماء ده كلهم ما كانوش ماشيين كده ويعملوا الطرق وده طريقه مش عارف هيه ويجيب لك رودة الحفاظ عشان لو قريد بال... بقصر منفصل ومش عارف ما بيعملوش الكلام ده كده يعني. ماشي محنونا ما في موضع التعليم ده لا يجوز التخليط. لو هم لو هم طلبة ماشي لكن في الغالب ان الناس اللي بتصلي ورا ال ورا القارئ ماشي ماشي اللي هي اللي هي يتعلم من قراءته ده لا يجوز له التخليط او بيسموه التركيب نجيب شويه من هنا شويه من هنا واخد بالك لكن في غالب الامر ان اللي بيصلي ورا القارئ بيبقى يعني ايه ما يعرفش القراءات يعني ممكن الشيخ ياسر كان بي بيقول بالكلام بتاعه معارف ما ماشي بس مش دليل يعني مش مش دليل قوي يرد على الكلام ال الكلام ال ال لا لا المسألة دلوقتي المسألة دلوقتي ان هل دا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة بالصفة دي لا ورد انه هو قرأ بكذا قراءة بس دي قراءة في موضع ودي قراءة في موضع ودي قراءة في موضع ما جابش دي على دي انت تاخد ليه تاخد؟ مين اللي اناك تاخد من كده؟ يعني معالينا ان دي سبع احرف او هي حرف واحد او حرفين او ثلاثه دي مش هتفرق انا اقصد ان هما بيقولوا ايه ان انت متعبد بالقراءة بالتشكيل ده كويس ما ينفعش تغير التشكيل متعبد بالقراءة بالصفه دي تمام فانت كذلك متعبد انك تقرأ بالصفه اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم ورد صفة معينة اللي هي الصفر اللي قرأ بها حفصة والصفر اللي قرأ بها شعبة والصفر اللي قرأ بها كذا يعني هي كاملة مش فاهم يعني كامل مش, مش فاهم برضو يعني كامل بكل أبسط على طول لأ لكن قرأ قرأ بها هل معنى كده إنه هو قرأ بها هي بس ولا ده اللي خطر حفصة اه لا هو حفص حفص لما اختار اختار قراءه ايه عاصم وعاصم لما اختار اختار ايه قراءه ابو عبد الرحمن السلمي وابو عبد الرحمن السلمي قرأ على ابي بن كعب وعلي بن ابي طالب وغيرهم وهم قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم فاللي هو خده اللي خدوه منه الصوره دي او الصفه دي حلو ماشي كده وفي واحد تاني خد صفة تانية. كويس? فاللي حصل الدليل يعني على الكلام اللي انا بقوله ان لما عمر بن الخطاب رأى هشام بن حكيم بيقرأ سورة الفرقان بصفة غير اللي غير غير الصفة اللي ايه? اللي, اللي قرأ بها على النبي صلى الله عليه وسلم عمر. تمام? فعمل ايه? قال فهممته ان اساوره. يعني يرد عليه? هو بيقرأ يرد, يرد يعني كأنه اخطأ يعني فالمهم إيه؟ صبر لغاية ما الصلاة خلصت فقال فلبتوه بردائه وأخذته إلى النبي صلى الله عليه وسلم خدوا كده وجروا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ده بيقرأ بصورة غير اللي انت أردن به فقال أرسله يا عمر فأرسله فقال أقرأ لهشام الحكيم فقرأ تمام فقال هكذا انزلت تمام وقال للعمر لا القراءة القراءة بتاعت هشام يعني الصفة بتاعتهشام وبعدين قال للعمر يقرأ فقرأ عمر فقال هكذا أنزلت, يبقى أنزلت بالصفة دي وانزلت بالصفه دي لكن مين اللي قال ان يجوز ان هي نركب من دي على دي ده القصد يعني هما قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قراش ب دي على دي فاحنا اه بالظبط ف... فقالوا ان احنا في القرآن ما اجتهدش لان ده منزل من عند الله سبحانه وتعالى نزل من ربنا سبحانه وتعالى لجبريل ومن جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ومن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه وهكذا لغايه ما وصل لايه لحفص وورش والناس دي روايه يعني فقالوا ان دي صفات معينة فمنفعش تخلفها لانه ده ايه قرآن بس فهو الناس اللي قالوا إن, ان يجوز بس في معرض التعليم لا يجوز قالوا ايه نفس الـ الـ المنطق بتاع كلام الشيخ ياسر ان هو ايه هو كل قرآن تمام وكل قرأ بين نبي صلى الله عليه وسلم تمام لكن اللي ردوا قالوا ماشي هو قرأ بيه بس قرأ بيه بصفات معينة فانت متعبد بنفس الايه نفس الصفات ديت لان انت ما تعرفش هل النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقرأ بدي على دي ولا لا وجد بالك فهي كده اللي في كده يعني بالضبط يبقى مي... يبقى ايه الاصل لانتخلطش <تصفيق> لان ده قرآن متعبت بيه فهمت بس انه ما ثبتش انك يجوز انك تخلص. يبقى خلاص يبقى ما تخلطش لان الاصل انك تتعبط بالصفة اللي وردت لك لكن عشان تخلط يتبع انت اللي محتاج لدليل مش العكس يعني مش العكس مش مش اللي مش اللي بيقول بعدم جاوز التخليط هو اللي محتاج لدليل ده اللي بيقول بالتخليط هو اللي محتاج لدليل اللي بيقول بالتركيب ان يجوز انك تقرأ حفص على على مثلا على شوية شو. بالضبط ده انت متعبط بالتلاو بالايه بالهيئة دي وبالطريقة دي فانت محتاج انك تجيب دليل على انك ايه على انك يجوز لك انك تعمل الاثنين سايب... يعني <سألون> <صفيق> لا بس الاسلم طبعا ان ايه اه لان ده ده الاسلم يعني في القران يعني ايه الاجتهاد الاجتهاد في في في أمور الشارع كلها مفتوح بشروطه طبعا وانه يتوفر في في المكتهد ده شروط معينه تمام لكن في القرآن ما فيش اجتهاد يعني ما فيش اجتهاد يعني يعني انه ما انفعش اجيب كلمة في القرآن تنفع تقرأ بطريقة معينه اجيبها بمزاجي خد تبارك في علماء كبار خالص وتقال خالص كان رأوا المسألة دي فغلطهم الناس كلهم تمام يعني في في سوره يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا نجيه تمام واحد مش متذكر اسمه بالظبط يعني تنفع ايه خلصوا ايه نجبا جمع نجيب تمام كتب لكن ما وردتش فهو حب يقراها كده فطبعا الدنيا قامت عليه واللي فسقوا ولي بدعوا وطبعا لهم حق لأن المسألة مسألة ايه اركان, الإيه؟ أركان القراءة الثلاثة اللي احنا اللي قال عليها اه اللي ذكرها ابن الجزر رحمه الله في في الطيبة فكل موافقناه وجه نحوي وكان للقراءة للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا <تصفيق> فهذه الثلاثة الاركاء يبقى لابد ان يوافق وجه نحوي من وجه اللغة العربية تمام ويوافق الرسم العثماني تمام والحاجة التالت اللي هي مهمة جدا ايه يتوطر سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش انا تيجي ايه كلمة كده ينفع تتقارك كده ينفع تتقارك كده وقد بلكم جاي قريها باي صورة لا ما ينفعش دي لابد ان ايه تتوطر اما اللي هم قالوا ان في قراءات شزة ليه عشان اسندها في مشاكل مع انها صحت يعني قراءة الاعمش عن الله بن مسعود قراءة صحيحه لكن مش متواتره تبقى شاذ تمام كده كثير من الـ من الـ من الايات في في قراءه ثانيه لابن مسعود اختار قراءه معينه واخد بالك صحيحه سندا لكن مش متواتره ما متواترش نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان في المساله فيها كلام تاني ان عبد الله بن مسعود رجع عن كل ده وان القراءات دي اصلا نسخت حتى لو سندها نسخت في العرضه الاخيره لجبريل لا في العبد الأخير النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل اللي هو في سنة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إن كل القراءة دي نسخت ولم يبقى إلى اللي وصل لنا ده وممكن يبقى في حاجات ما وصلت لناش بس المهم إن, إيه إن كل القديم ده إيه نسخ يعني مثلا والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنس دي قراءة لابن مسعود تمام كم بيقرأ به دي شزة ليش لا مش متواترة. و... ما في بمصطلح خالص. <تصفيق> وبالاضافة لان هي ايه? تخالف رسم المصاحف. لكن لو فقط رسم مصحف من المصاحف يعني مثلا ابن كثير يقرأ ايه? إيه بتاعت سوره صورة التوبة. الموضع الوحيد اللي مفهوش من تحتها. مفهوش من. تمام? تاجري تحتها الامها. ابن كثير بيقرأها من تحتها. طيب ابن كثير قراءة تشزه؟ لا مش شزه طب ليه ما ي... الرسمة ماشي ما موجودة في المصحف المكي ابن كثير كان ايه؟ كان مكي كان من مكة موجود في المصحف المكي اللي بعثوا عثمان بن عفان لأهل مكة موجود في ايه؟ من تحته مثلا ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقصانوا بالله جهد دائما انهم لا معكم اه نافع وابو جعفر مبيروش بالودي يقولوا الذين امنوا على طول هل نقول بان هيقرأش هزه? لا. مصحف المدني. نافع هو جعفر كانوا منين? من المدينة. ما بيقرأوش بالودي. تمام? فالمهم إن... ان يتوفر التلت اركان دول. ان يبقى موافق الوجه من وجوه اللغة العربية. تمام? وتوافق رأس المصحف العثماني. ولو واحد من المصاحف بس مش لازم المصاحف كلها لان عثمان بن عفان ما ما بيعانش مصحف واحد. هات مصحف في مكة ومصحف المدينة ومصحف الاهل الشام ومصحف الاهل الكوفة. ماشي? بعت مصاحف كتير. وتوافق رسم من من الرسم العثماني ولو في مصحف من مصاحف. والحاجة التالتة المهمة جدا ان ايه? يتواطر سندها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي? فهي المثالة الـ إن, إن, الـ ان الاصل في القرآن ايه? الاتباع القراءة صنة متبعة. كما قال اظن زيد بن سابت اظن اللي قال كده القراءة صنة متبعة. ماشي? بس. أنا خلاص ولا أي بتقول ايه يا اخي وطول ايه اه ما ده صحيح فعلا ان عدد حروف القرآن مختلف في عد كوفي وفي عد شامي في عد بصري في عد مدني كل ده عدد الايات وعدد الحروف مختلف اه تلاقي عدد الايات عند الشامي غير اللي عند المدني غير اللي عند الكوفي غير اللي عند البصري تلاقي عدد الحروف مختلف برضو من محفوظ <تصفيق> القران محفوظ نعم ما هو ده محفوظ لان اللي زي اللي زود في الحته دي من هو هو صلى الله عليه وسلم اللي شالوا من الحته الثانيه يعني هو قرأ بيها كده وقرأ بيها كده انا ما زودتش من عندي فالقرآن محفوظ فعلا بالزيادة ديت لان هي زيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالنقص في, في قراءة تانية ومسألة الآيات فواصل الآيات اجتهادي على فكرة مش توقيفي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الفواصل دي ما قالهاش في كل في كل صورة خدت بالك تمام فممكن واحد من من العلماء يجتهد ان الوقف ده كان عند آية واحد تاني يقول لا ده الوقف ده ما كانش عندي أي وفي في كتب في المسألة ديت يعني مسألة مش مش كده في في كتب بتبين كيفية العد يعني مثلا هما الب... الشمي كان بيعد ازاي والبصري كان بيعد ازاي عشان موافقة الفواصل لعلكم تتفكروا في الدنيا والآخر طب ليه قالها تتفكرون عشان توافقوا الفواصل ان قبلها اخيرها وونون ودي وونون واللي بعدها اخيرها وونون وهكذا فتوافقوا الفواصل ده دا... الله اعلم بس العد الكوفي ان دي اخر اي تتفكرون اخر اي اه, آه. مش الناس اللي حطاها كده في في قواعد بيمشوا عليها بيحطوا على الفواصل ايه? يعني ايه لازم انتو قوموا? مش لازم. بس يا ابن بلاش تخش بسدرك كده وتخش بدمائك كده. احنا بنتكلم ان العلماء اجتهدوا في المسألة ديت وحطوا قواعد معينة. ليه ليه? لوضع الفواصل دي. ماشي? البقرة من اولها الاخيرها ماشية بنفس الفواصل دي. خدت بالك يبقى خلاص يبقى يبقى, يبقى اه يبقى فعلا في دليل دليل على ان دي موضع عاية. واخد بالك لان اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها واللي بعدها ماشيين بنفس الايه نفس الفواصل يبقى اه الايه تنتهي هنا. ما في اربع كتير بتبقى منتهي عند ايات واخد بالك والربع اللي بعديه بيكمله واخد بالك والمحصنات من النساء مش ده اول مش ده اول جزء لا اجتهادي برضو بس ده ايه شغل بقى لا التربيع وال والتحذيب ده مش مش مش قواعد ده هم كانوا بي ايه فيها كده يعني تقسيم المصحف كوقف يعني كوقف اه كقطع اصغر يعني تقطع القراءه وتركع ايوه يجوز بس ما يبقاش بدماغك ايوه يعني مثلا مثلا صراط الذين انعمت عليه ده مش موضع وقف بس عند نافع دي ايه واخد بالك وغيره ونافع و وابو عمرو ايوه ماشي لان ده فعلا المعنى هنا في في في وقف بس الموضوع اللي هي بتاعه سوره الانعام ديت انما يستجيب الذين يسمعون دي كانت كتاب شخصي واخد بالك يعني ده ممكن بخطأ انا حاولت اسأل فيها بس معرفتش كنت بقى فيها الشيخ اسمه لا لا هي بعد كده لقيت ان ما انفعش الاكتاد في المسألة ديت اللي ازا كان في سلف واخد بالك حاولت اسأل الشيخ صالح اللي هو بتاع عميد المعصراوي دار المعصراوي ده هو الدكتور صالح حاولت اساله بس ما عرفتش يعني لكن ممكن اذا كان فيها اصل هي وقف لازم على فكره لما ما يستجيبوا الذين يسمعون ده وقف لازم يعني معنى انتهى خلاص يعني جزء ركوع بس انا اقصد اقصد ان, إن, إن ده ما ينفعش حتى لو المعنى فعلا وقف لازم ويجوز الوقف وقطع عليه بس برضو الاصل الوقف على رؤوس الايه السنه يعني وقف على رؤوس الايه ف... ايه? لا مصحف العثماني ما فيه ترقيم ما كانش فيه ترقيم لا طيب دي هي تقسيم اعداد اه اه اصل دي قاعده صرفيه ما فيهاش خلاف ماشي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك